ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم كوم يدعو الداعي لا شيء نكر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 تَزِعُ نَاسَ كَانَ لَهُمْ أَجَازٌ أَخْلِمُ قَعِيرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِنُذُرٍ